الموصول موصول لاسم الذي الانثى التي وليا إذا مث النيا لا تثبت بل ما تليه ليه العلامة والنون إن تشد فلا ملامه والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الاولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللاك واللأ التي قد جمعا واللائك الذين نزرا وقعا ومن وما وألت ساو ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي ايضا لديهم ذات وموضع اللات اتى ذواته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 وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي إن يستطل وصر وإن لم يستطل فالحذف نزر وابوا أن يختزل إن صلح الباقي وصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي